عشر من ذي الحجه فضلها عظيم وذكر الله, وذكر الله تعالى فيها مرغب فيه مندوب اليه إليه ومما يتأكد استحبابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من العمل الصالح فيهن حب إلى الله من عشر من ذي الحجه قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك فهذا يدل على فضل العشر ثم الفضل في عشر من ذا يشمل الليل والنهار ومن هنا قال بعض العلماء عشر من ذا الحجة أفضل من العشر الأواخر في رمضان وهذا صحيح أن العشر من ذا الحجة أفضل منvern وعشر الأواخر من رمضان إلا في ليلة القدم وهذا خصوص والخاص لا يعارض العام فعموم الليل والنهار شامل في العشر من ذا يشمل الليل والنهار تذكر الله في الليل وتذكر الله في النهار وتكثر من طاعته ومحبته ومرضاته تبر الوالدين وتصل الرحم وتتصدق وتحسن إلى الناس وتقول البر والمعروف وتهرج الكربة وتستر العورة وتحسن إلى الناس هذا كله مما يحب الله وتحفظ القرآن وتطلب العلم وغير ذلك من الأعمال الصالحة تستكثر منها في هذه العشر في ليلها ونهارها فتحرص على الخير فيها ما لا, ما لا يكون في غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من أيام من عمروا الصالح وفيهم أحبوا إلى الله أشعر الأمة بأنها مقصودة بالذكر والطاعة ومحبة الله ومرضاها فيحرص على الذكر فيها والطاعة في الليل والنهار والفضل فيها شامل الليل والنهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام واليوم يشمل الليل والنهار ولذلك يكون فضرها على هذا الوجه عاما شاملا لجميع اجزاء اليوم ولا يختص بليل ولا بنهار والافضل فيها كما ذكرنا ان يكثر الانسان من احب الطاعات احب الطاعات الى في الله فيها بر الوالدين يحرص الإنسان فيها على بر الوالدين ومن احب الطاعات التي يحرص عليه على صله الرحم الدعاء للوالدين الاستغفار للوالدين الصدقه عن الوالدين اذا كان امواتا قال يا رسول الله ان امي ماتت ف عنها قال نعم تصدق الصدقه على الوالدين خاصه اذا كانوا اموات والاستغفار لهم وترحم عليهم وذكرهم في هذه الأيام الفاضلة وسؤال الله عز وجل لهم أن يستح لهم في القبور ونحن ذلك من الأعمال الصالحة التي تدخل السرور على الوالدين إذا كان أحيانا تقضي حوائجهما وتكون معهما على أحب وأكمل وأفضل الأحوال تصل الرحم تزور الأعمال والعنات والأخوان والخالات وتصل آل كل القرابات كذلك أيضا تطلب العلم وتزور العلماء وتذاكر طلاب العلم تحفظ القرآن تحفظ السنة تستكثر من الخير كله وتبحث عن احب الأعمال وارجاها عند الله ثوابا وكل شخص بما فتح الله عليه مثلا الغني قد يكون الاحسان بالصدقه في في حقه اعظم فيحرص على الصدقات ويتفقد عورات المسلمين فيكفك دموع اليتامى ويجبر قلوب الارامل والحكالى ويحتسب الاجر عند الله جل وعلا حتى يبارك الله له في ماله ورزقه وعمله واجله كذلك أيضا يحرص الإنسان فيها على الشيء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في كتاب الله عزوجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك التكبير قد قال طائفة من العلماء في قوله تعالى يذكر الله في على ما رزق من بهيمة الأنعام في أيام معلومات على ما رزق من بهيمة الأنعام قالوا إنها عشر من لحجه فأجمع العلماء على فضيلة الذكر فيها وكان السلف الصحابة رضوان الله عليهم يستكترن من التكبير وكان ابن عمر رضي الله عنه يدخل سوق الغفلة سوق الغفلة أهل الدنيا في تجاراتهم وبيعهم وشراءهم فيكدف حتى إن السوق يرتد من تكبيره لأنه يذكرهم فيكدرون بعد تكبيره رضي الله عنه وأرضاه فالحف على هذه الأمور الطيبة الأعمال الصالحة التي تقرد إلى الله جل وعلا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وفصن عبادته